وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحر سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذن بلا قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Al-Fatihah